ما ترى في خلف الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينطلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيع وجعلناها رجوما وَجَعَلْنَا هَوَىً لِّلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أُلْقِيَ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 أَوْ نُعَذِّبَ مَاكِثِينَ فِيهِ أَصْحَابَ السَّعِيرِ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوْ جَاهِرُوا بِهِ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 أم هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقا بلجوا في عتوق ونفور؟ فمن يمشي مكبًا على وجهه أهدى أم من يمشي سويًا أم من يمشي سويا على مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئد قل هي لم ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإلي تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإِن